الحكاية. احكي بأي ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل ووقفا احكي ما لمنكور بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا وقل منان ومنين بعد لي الفان بابنين وسكن تعدلي وقل لمن قال أتت بنت منه والنون قبلة المثنى مسكنه والفتح نزر وصل التاء والالف بمن بإثر ذا نسوة سوة كلف وقل منون ومنين مسكنا إن قيل جاقهم لقوم فطنا وإن تصل فلفظ من لا يختلف ونادر منون في نظم عرف والعلم حكينه من بعد من إن عريت من عاطف بها اقترن